Helpful, but it's out and فزع يسود الوجود الارض تزلزل وتدخل والجبال تسير وفيسك والبحار تفكر وتفكر والسماء تتشقق وتمور والشمس تكور وتذهب والأمر يفسد والنجوم تنكدر ويذهب ضرورها وينفرقها من هذا قبل قفأ نور الشمس وكذلك القمر وسائل الكواكب الدنيا ظلام في ظلام أزعى الجنو إلى الإنس رباه ما هذا لا سبحانك يا الله يا قادر يا جبار وفجأة ساد الصمت على وجه الأرض توقف القتل والشجار بين هذه الحقيقة الكبرى ورد ذكرها في القرآن الكريم والذي أنزله الله قبل ألف واربعمائة سنة خلت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن للكون ان ينتهي في يوم من الايام وبتعبير اخر لابد للقيامة ان تخلق وليس في هذا ادنى شك وما طلقنا السماو الله تعالى هو خالق هذا النظام الكوني العظيم الذي يعمل منذ مليارات السنين بدون أدنى خلل وهذا النظام سوف يتوقف فجأة بأمره تعالى في وقت حدده الله له جل شأنه من كائنات حية وغير حية من اكبرها الى اصغرها سوف تزول وبالاضافة الى اخبار القرآن الكريم بان الساعة هاتية لا ريب فيها لقد صورت ذلك الأحداث التي ستقعوا عند قيام هذا الحدث العظيم إذا السماء مطرح وإذا الكواكب تترت وإذا البحار فجرت وإذا الكتور بعذرت اغلى من ديني ومن غيره ماش انسان بما لي به لا ديني وهديني في اي مكان ففيش اغلى من ديني ومن غيره ماش انسان امال A magyarországi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 وعلى من اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فكلفني مشيخي أن أعلق على أحداث يوم القيام فقلت لهم وهل يجرؤ إنسان أن يعلق على مشاهد يوم القيامة وعلى أحداث يوم القيامة الإنسان لا يملك إزاء سماع ورؤية بعض من المشاهد التي هي ليس بالحقيقية ولا تساوي ذرة واحدة من الوضع الحقيقي مهما مثل الناس ومهما صور البشر ومهما تخيلت العقول فإنه لا يستطيع أحد أن يقارب مجرد مقاربة من مشاهد حقيقية من يوم القيامة وقد كلفت أن أعلق عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله فأقول لكم هل خفتم هذا سؤال هل خفتم أكاد أجزم أن إجابة الكثيرين مننا بلا ليس بنعم أكاد أجزم أن قلوب الكثيرين منا وهي ترى وتسمع وتشاهد تنادى من مكان بعيد مصداقا لقول الله عز وجل أولئك ينادون من مكان بعيد والله كلمات الشيخ حفظه الله شيخ لطفي كانت أشد وقعا مما رأي فهل تحركت القلوب أم ليس معا أنا أحل لك المشكلة في بساطة تصوير المشكلة أن القلوب ليست خالية القلوب مشحونة بآلاف الصور وآلاف المشاهد الحقيقية والكاذبة التقية والفاجرة القلوب مكدسة حتى لم يعد فيها مكان واحد لمشاهد يوم القيامة أن تدخل فيه فأنا رأيت يوما الحمد لله قد أكرمني الله عز وجل وكسرت جهازة الفاز عندي سميني رجعيا سميني بدائيا ولكن هذا قلبي رأيت يوما ولدي وهو يشاهد بعض الكرتون فرأيت وحوشا وأشباحا وعفاريت فقلت لا حوله ولا قوة إلا بالله هذا الولد مهما حاولت أنا أن أخوفه فلن يخاف مهما حاولته أنا, أنا خفت مما رأيت في هذا الكرتون لبعد عهدي بجهاز التلفاز فلما رأيت أشياء مخيفة خفت وكأن مقصود أن تموت القلوب كأن من يبث هذه الأشياء يقصد تمام القصد أن ترى أشياء وأن يحمل قلبك بأمور تضغط على القلب وتتكوم على سطح القلب وتختلقه حتى أنت لا تستطيع بعد ذلك أن تخاف أنا أعرف بعض إخواني يقول يا ربي أنا نفسي أخاف أنا منذ زمن لم أخاف أنا أتمنى لو خفت ولو من أي شيء أخاف من قطة من كلب من عفري أريد أن أرى عفريتا أريد أن أستشعر أن في هذا المكان مضغة تسمى القلب لقد مات القلب وبعده ثم مات أخيف الله إياك أن تحسب أن الله عز وجل الذي خلق السماوات العلم والأراضين السبع والذي خلق الجبال والبحار والأنهار والزروعة والثمار والأمطار والأشجار والغذاء والكساء خلق كل ذلك حتى تتمتع أنت وحتى ترتع أنت وحتى تعيش أنت حياتك هكذا كيفما اتفق يا أخي أنت لو كنت نائما على سريرك فقمت من نومك فوجدت على سريرك وعلى فراشك حقيبة مليئة بدولارات ماذا تصنع أظن أحمق إجابة أن تقول سأفرح جداً أن نائم وتقوم فإذا على سريرك حقيبة محملة بدولارات أحمق إجابة ممكن أن يجابوا بها أن يجابوا بها أن تقول والله سأفرح وسأسعد وسأُنفق هذه الدولارات وأكون من أسعد الناس أما تسأل من الذي يأتي بالحقيبة؟ من دفع عليك باب غرفة نومك ودخل ووضع تلك الحقيبة وكيف دخل وماذا يريد هذا في حقيبة من أدواره فكيف بمن جاء إلى كون هائر قفزت فيه مرة واحدة فإذا فيه كل شيء فإذا فيه سماء وأرض وبحر ونهر وشجر وثمر كل شيء ألا تسأل نفسك مرة واحدة من خلق هذا وماذا يريد أم أنك تعيش هكذا تأكل تجوع فتأكل تعطش فتشرب تتعب فتنام تحتاج إلى كذا فتعمل وتكسب هل هذه هي الغاية هل هذا غاية فكرك وغاية ما وصل إليه أملك أليس وراء ذلك غاية وما الفرق بيننا وبين من أكرمنا الله تعالى عنهم إن الجاهل كل الجهل هو الذي يعيش في هذه الدنيا هكذا دون أن يعلم ودون أن يدرك ودون أن يوقن أن هناك يوما آخر أن هناك يوما آخر سيجمع الله سبحانه وتعالى في كل هذه الخلائق ليسألهم ويحاسبهم ويا ويل ويا شقاء من حق قول الله تعالى فيه وبدأ لهم من الله ما لم يكنوا يحتسبون نحن كنا نحسب المسألة سهلة نحن كنا نحسب أن لا عذاب ولا حساب إن الله غفور رحيم نطعو على بساط الملك نطعو على بساط الملك إن الله غفور رحيم نتخطى حرمات الملك إن الله غفور رحيم نكسر أبواب الملك ونسرق من أموال الملك ونؤذي رعية الملك إن الله غفور رحيم إن هذا لو في حق ملك للملوك الدنيا ما كان يلق به أن يكون غفورا رحيما بل لابد أن يدافع عن حريم ولابد أن يبطش اعدم أخي في الله أنك موقوف وأنك مسؤول وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق لك هذا البدن والذي أمدك بكل هذه الآلات والذي خلق لك كل هذه النعم لم يفعل هذا سدى أبدا لم يفعل هذا كيفما اتفق بل له مطالب وله أوامر وله نواهي لابد وأن تفتش عنها ولا بد وأن تسعى لتنفيذ الأوامر وأن تنتهي عن تلك النواهي وإلا فما رأيناه ليس بشيء إني أحبكم في الله وأحب لكم ما أحب لنفسي ولا أريد أن أطيل عليكم ولكن أختم بكليمات بسيطة إخواني أنا وأنتم عبيد لله أنا وأنتم مربوبون إليه عز وجل لنا رب لنا سيد لنا ملك يملكنا نحن لا نعيش هكذا إن الله تعالى يرانا والله أنا أقول لكم هذا الكلام وأنا أكثركم ذنبا وأنا أشدكم تقصيرا ولكني أحاسب نفسي قبل أن أحاسبكم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم إن لنا ربا إن لنا سيدا إن لنا ملكا يرانا ويسمعنا وينتظرنا ونحن في طريقنا إليه نحمل كيسين كيس مليء بالحسنات والخيرات وآخر مليء بالسيئات والآثام فانظر أخي في الله ستأتي في نهاية الطريق وتفتح ما بحوزتك من الكيسين وتسكب محتوياتهما بين يدي الله عز وجل فانظر ماذا تريد أن تلقي بين يدي الله وافعل هذا في حياتك الدنيا نحبكم في الله وأبشره فرجل يعني يذكرني يقول نريد الترغيب, كفاية الترغيب الجنة أعرضها السماوات والأرض والله فعلا غفور الرحيم ولو يعلم الناس ما عند الله تعالى من الرحمة ما قنط من رحمته أحد وأبواب الجنة ثمانية يسعك أن تدخل من أيها والله عز وجل لا يحب أن يعذب أحدا بل رحمته غلبت رحمة الأم بأبنائها ورحمته وسعت كل شيء هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى وأنت لن تعدو كونك شيئا من الأشياء ولغمسة واحدة في الجنة لا تنسي العبد ما مر به من آلام ومن يعني من كل كربات الدنيا بس الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يوفقنا للقول والعمل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين